السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على بنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها ورحمة الكرام ووصلنا لليوم السابع من شهر رمضان مبارك اسال الله سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبركة وعتق من النار اتأكد بس الاول كده ان الاخوان موجودين والصوت كويس ونبدأ ان شاء الله حالا كما نبدأ في كل يوم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته طيب الصوت كويس هنا نبدأ الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون لتجدن أيها الرسول أعظم الناس عداوة للمؤمنين بك وبما جئت به اليهود لما هم فيه من الحقد والحسد والكبر وعبده الأصنام وغيرهم من المشركين بالله ولا تجدن أقربهم محبة للمؤمنين بك وبما جئت به الذين يقولون عن أنفسهم إنهم نصارى وقرب مودة هؤلاء للمؤمنين لأن منهم علماء وعبادة وأنهم متواضعون غير متكبرين لأن المتكبر لا يصل الخير إلى قلبه وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 Otros de la Juana وكم من بين الرسول على. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدماء مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشهدين.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 من فائد الآيات طبعا قرأنا بتاعة الامبارح شدة عدوة اليهود والمشركين لأهل الإسلام وفي المقابل وجود طوائف من النصارى يدينون بالمودة للإسلام لعلمهم أنه دين الحق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 يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتذوا إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا المسترذات المباحة من المآكل والمشارب والمناكح ولا تحرموها تزهدا أو تعبدا ولا, ولا تتجاوزوا حدود ما حرم الله عليكم إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده بل يبغضهم وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَكُلُوا مِمَّا يَسُوقُهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مِنْ رِزْقِهِ حَلَالًا كَوْنَهُ وَكُنُوا وَكُنُوا مِمَّا يَسُوقُهُ اللَّهُ إِلَيْكُمْ مِنْ رِزْقِهِ حَالَ كَوْنِهِ حَلَالًا طَيِّبًا لَا إِن كَانَ حَرَامًا كَالْمَأْخُوذِ غَصْبًا أَوْ مُسْتَغْبَثَةً واتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نواهيه فهو الذي تؤمنون به وإيمالكم به يوجب عليكم أن تتقوه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسى ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أَيْمَانَكُمْ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون لا يحاسبكم يحسب الله أيها المؤمنون بما يجري على ألسنتكم من الحلف من غير قصد وإنما بما عزمتم عليه وعقدتم القلوب عليه وحنستم فيمحو عنكم إثم ما عزمتم عليه من أيمان ونتقتموه فيمحو عليكم فيمحو عنكم إثم ما عزمتم عليه من أيمان ونتقتموه إذا فيمحو ما عزمتم عليه من إذا حنستم أحد ثلاثة أشياء على التخيير هي اطعام عشرة مساكين من اوسط طعام اهل بلدكم لكل مسكين من لكل مسكين نصف صاع أو كسوتهم بما يعتبر عرفا كسوة أو كسوتهم بما يعتبر عرفا كسوة أو رقبة مؤمنة فإذا لم يجد المكفر عن يمينه أحد هذه الأشياء الثلاثة كفر عنها بصيام ثلاثة أيام ذلك المذكور هو كفارة أيمانكم أيها المؤمنون إذا بالله وصون أيمانكم عن الحلف بالله كذبة وعن كثرة القسم بالله وعن عدم الوفاء بالقسم ما لم يكن عدم الوفاء خيرا ففعلوا الخير وكفروا عن أيمانكم كما بين الله لكم كفارة اليمين يبين لكم يبين الله لكم أحكامه المبينة للحلال والحرام لعلكم تشكرون الله على أن علمكم ما لم تكونوا تعلمون طبعا دا يعني بيقع فيه كثير من الناس لما يعني يحلف بالله سبحانه وتعالى فيكفر مباشرة بصيام ثلاثة أيام ودخط المفترض هو كما يعني ذكر الله سبحانه وتعالى فكفرته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعون اهلكم نص صعد تقريبا كيلو نصف رز تقريبا او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام يعني الذي لم يجد هذه الثلاثة فينتقل للصيام صيام ثلاثة أيام لكن في بعض الناس يعني كما ذكرنا ينتقل للصيام مباشرة لا إطعام الأول أو كسوة أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام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 والقذاح التي, التي كانوا يطلبون بها ما قسم لهم من الغيب كل ذلك إثم من تزيين الشيطان فبتعدوا عنه لعلكم تفوزون بحياة كريمة في الدنيا وبنعيم الجنة في الآخرة من فوائد الآيات الأمر بتوخي الطيب من الأرزاق وترك الخبيث عدم المؤاخذة على الحالف عن غير عزم للقلب والمؤاخذة على ما كان عن عزم والمؤخذة على ما كان عن عزم القلب لا يفعلن أو لا يفعلن بيان أن الكفارة بيان أن كفرة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عدق رقبة مؤمنة فإذا لم يستطع المكفر عن يمينه الاتيان بواحد من الأمور السابقة فليكفر عن يمينه بصيام ثلاثة أيام قوله تعالى إنما الخمر إلى آخر الآيات هي آخر آية نزلت في الخمر وهي نص في تحريمه إن الخمر كما ذكرنا يعني او كما يعني نزل في هذه في الخمر أكثر من آية وهذه هي آخر الآيات إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟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 وأطيع الله وأطيع الرسول واحذروا فإن توليتوا فعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين وأطيع الله وأطيع الرسول بامتثال ما أمر الشرع به واجتنب ما نهى عنه واحذروا من المخالفة فإن أعرضتم عن ذلك فعلموا أنما على رسولنا البلغ فعلم أن فعلم أنما على رسولنا التبليغ لما أمره الله بتبليغه وقد بلغ فإن اهتديتم فلأنفسكم وإن أسأتم فعريها ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات لناح فيما طاعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم متقوا وآمنوا ثم متقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ولما نزل تحريم الخمر تمنى بعض المؤمنين معرفة حال, معرفة حال إخوانهم الذين ماتوا مسلمين قبل تحريمها فنزلت هذه الآية التالية الآية اللي احنا ليس على الذين آمنوا بالله وعملوا الأعمال الصالحة تقربا إليه إثم فيما تناولوه من الخمر قبل تحريمها إذا جتنبوا المحرمات متقين سخط الله عليهم مؤمنين به قائمين بالأعمال الصالحة ثم ازدادوا ثم ازدادوا مراقبة لله حتى أصبحوا يعبدونه كأنهم يرونه والله يحب الذين يعبدونه كأنهم يرونه لما هم فيه من استشعار رقابة الله الدائمة وذلك ما يقود المؤمن إلى إحسان عمله وإدقانه وذلك ما يقود المؤمنة إلى إحسان عمله وإدقانه لأن بعض الصحابة ماتوا قبل تحريم الخمر فالصحابة اللي كانوا عايشين ما كنا يعني أرادوا أن يستفسروا عن حال إخوانهم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر وكانوا يشربونها كان العرب يشربوا الخمر دي زي الماء فنزلت هذه الآية ليس على الذين آمنوا عمل الصالحات جناح في مطاعم ولهم مماتوا يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يأي الذين آمنوا لا, يختبرن... لا يختبرنكم الله بشيء يسوقه إليكم من الصيد البري وأنتم محرمون تتناولون الصغار منه بأيديكم والكبار برماحكم ليعلم الله علم ظهور يحاسب عليه عباد من يخافه بالغيب لكمال إيمانه بعلم الله فيمسك عن الصيد خوفا من خالقه الذي لا يخفى عليه عمله فمن تجاوز, فمن تجاوز الحد؟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 يا أيها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد البري وأنتم محرمون بحج أو عمرة ومن قتله منكم متعمدا فعليه جزاء مماثل لما قتله من الصيد من الإبل أو المقر أو الغنم يحكم به رجلان متصفان بالعدالة بين المسلمين وما حكم به يفعل به ما يفعل بالهدي من, من الإرسال إلى مكة وذبحه في الحرم وما حكم به وما حكم به يفعل به ما يفعل بالهدي من الإرسال إلى مكة وذبحه وذبحه في الحرم وقيمة ذلك من الطعام تدفع لفقراء الحرم لكل فقير نصف صاع أو صيام يوم مقابل كل نصف صاع من الطعام كل ذلك ليذوق قاتل كل ذلك ليذوق الصيد كل ذلك كل ذلك ليذوق قاتن الصيد عاقبة ما أقدم عليه من قتله. تجاوز الله عما مضى من قتل صيد الحرم وقتل المحرم صيد البر قبل تحريمه ومن عاد إليه بعد التحريم انتقم الله منه بأن يعذبه, بأن يعذبه على ذلك والله قوي منيع ومن قوته أنه ينتقم ممن عصاه إن شاء لا يمنعه منه مانع من فوائد الآيات عدم مؤخذة الشخص بما لم يحرم أو لم يبلغ تحريمه تحريم الصيظ على المحرم بالحج أو العمرة وبيان كفارة قتله من حكمة الله عز وجل في التحريم ابتلاء عباده وتمحيصهم وفي الكفارة من حكمة الله عز وجل في التحريم ابتلاء عباده وتمحيصهم وفي الكفارة الردع والزجر.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 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين بحج أو عمرة واتقوا الله بامتثال أوامره وجتناب نواهي فهو الذي إليه وحده ترجعون يوم القيامة فيجازيكم على أعمالكم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقنايد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم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 اعلموا أيها الناس ان الله شديد العقاب لمن عصاه وغفور لمن تاب رحيم بهم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ليس على الرسول إلا تبليغ ما أمر الله بتبليغه فليس عليه توفيق, فليس عليه توفيق الناس فليس عليه توفيق الناس الى الهدايه فذلك بيد الله وحده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 لا تسألوا رسولكم عن أشياء لا حاجة لكم بها، وليست مما يعنيكم على، وليست مما يعينكم على أمر دينكم، إن تظهر لكم تسؤكم لما فيه من المشقة، وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عنها، عن التي نهيتهم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم تبين لكم. وذلك على و ذلك على الله يسير فقد تجاوز الله عن أشياء سكت عنها القرآن فلا تسألوا عنها فإنكم إن سألتم عنها نزل عليكم التكليف بحكمها والله وفور لذنوب عباده إذا تابوا حليم عن أن يعاقبهم بها سبحان الله كان الله سبحانه وتعالى نهى الصحابة رضي الله عنهم إنهم يسألوا عن أشياء لم تحدث حتى يعني لا يشق عليهم كما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الحج كل عام فسكت النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله الحج كل عام فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله الحج كل عام فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لو قلت نعم لوجبت وما استطعتم اتركوني ما تركتكم يعني طالما أنا لم أبين في الأمر شيء فخلاص الأمر في ساعة فلو كان قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم الحج كل عام كان أصبح الحج واجب كل عام ولكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه لم يكن في كل عام قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين قد سأل عن مثلها قوم ممن سبقوكم فلما كلفوا بها لم يعملوا بها فأصبحوا كافرين بسببها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 إذا أنجبت عددا معينًا والسائبة وهي الناقة التي إذا بلغت سنا معينة تترك لأصنامهم والوصيلة وهي ال... وهي والوصيلة وهي الناقة التي تصل إنجاب أنثى بأنثى والحامي وهو فحل الإبل إذا نتج عدد إذا نت إذا نتج عدداً... إذا نتج عدد من الإبل من صلبه. لكن الكفار زعموا كذبا وبهتانا أن ولكن الذين كفروا ولكن الكفار زعموا كذبا وبهتانا أن الله حرم المذكورات وأكثر الكافرين لا يميزون بين الحق والباطل والحلال والحرام من فوائد الآيات. الأصل في شعائر الله تعالى أنها جاءت لتحقيق مصالح العباد الدنيوية والأخروية ودفع المضار عنهم. عذم الإعجاب بالكثرة فإن كثرة الشيء ليس دليلا على حله أو طيبه وإنما الدليل يكمن في الحكم الشرعي من أذب المستفتي تقييد السؤال بحدود معينة فلا يسوء السؤال عما لا حاجة للمرء ولا غرض له فيه ذم مسالك ذم المشركين فيما اخترعوه وزعموه من محرمات الأعامك كالبحيرة والسائبة والوصيلة والحامي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 تعالوا إلى ما أنزل الله من القرآن وإلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لتعرف الحالة من الحرام قالوا يكفينا ما أخذناه وورثناه عن أسلافنا من الاعتقادات والأخوان والأفعال كيف يكفيهم ذلك وقد كان أسلافهم لا يعلمون شيئا ولا يحتدون إلى الحق فلا يتبعهم إلا من هو أجهل منهم وأضل سبيلا فهم جهلة ضالون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلَّا الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم يا الذين آمنوا عليكم أنفسكم فألزموها بالقيام بما يصلحها لا يضركم من ضل من الناس ولم يستجب لكم إذا اهتديتم أنتم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 تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن يردتكم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إن إذا لمن من الآثمين يأيوه الذين آمنوا إذا اقترب يأيوه الذين آمنوا إذا اقترب موت أحدكم بظهور علامة من علامات الموت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 فيحلفان بالله لا يبيعان حظهما من الله بعوض ولا يحابيان به قريبة ولا, ولا يكلمان شهادة لله عندهما وأنهما إن فعل ذلك كان من المذنبين العاصين لله فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إن إذا لمن الظالمين فإن تبين بعد التحليف كذبهما في الشهادة أو اليمين أو ظهرت خيانتهما فليشهد أو, فليشهد أو يحلف اثنان يقومان مقامهما من أقرب الناس إلى البيت على ما هو حق فيحلفان بالله لشهادتنا على كذبهما وخيانتهما فيحرفني بالله لشهادتنا على كذبهما وخيانتهما أحق من شهادتهما على صدقهما وأمانتهما وما حرفنا زورا إن, إن شهدنا زورا لمن الظالمين المتجاوزين لحدود الله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 وذكر حين قال الله مخاطبا عيسى عليه السلام يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك حين خلقتك من غير أب وذكر نعمتي على أمك مريم عليه السلام حين اصطفيتها على نساء زمانها وذكر مما أنعمت وذكر مما أنعمت به عليك حين قويتك بجبريل عليه السلام تكلم الناس وأنت رضيع بدعوتهم إلى الله وتكلمهم في كهولتك بما أرسلت وتكلمهم بما في وتكلمهم فيك هولتك بما أرسلت به إليهم ومما أنعمت به عليك أن علمتك الخط وعلمتك التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام والإنجيل الذي والإنجيل الذي أنزل عليك وعلمتك السرار الشرع وفوائده وحكمه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 وَإِذْ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مُسْلِمُونَ مسلمون مِمَّا مما بِهِ به عليك أن يسرت لك أعوالا حين ألهمت الحواريين أن يؤمنوا بي وبك فانقاذوا لذلك واستجابوا وقالوا آمنا واشهد يا ربنا بأننا مسلمون لك إذ قال الحواليون يا عيسى لنا مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين واذكر حين قال الحواليون هل يستطيع ربك إذا دعوته أن ينزل مائدة من السماء فأجابهم عيسى عليه السلام بأن أمرهم بتقوى الله وتركات فأجابهم عيسى عليه السلام بأن أمرهم بتقوى الله وترك فأمر فأجابهم عيسى عليه السلام بأن أمرهم بتقوى الله وترك طلب ما سألوا إذ لعل فيه فتنة لهم وقال لهم توكنوا على وقال لهم توكنوا على ربكم في طلب الرزق إن كنتم مؤمنين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 فوائد الآيات إثبات جمع الله للخلق يوم القيامة جليلهم وحقيرهم إثبات جمع الله للخلق يوم القيامة جليله وحقيرهم إثبات بشريّة المسيح عليه السلام وإثبات آياته الحسية من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص التي أجراها الله على يديه بيّن أن آيات الأنبياء تهدف لتثبيت الأتباع وإفحام المخالفين وأنها ليست من تلقاء أنفسهم بل تأتي بإذن الله تعالى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 للأحياء منا آه... من اليوم فأجاب عيسى طلبهم وذع الله قائلا ربنا أنزل علينا مائدة عام نتخذ من يوم نزولها عيدا نعظمه شكرا لك للأحياء منا اليوم ومن يجي بعدنا منا يكتب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 وَإِذْ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أَنْ أَقُولَ ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إِنَّكَ أَنْتَ علام الغيوب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 فلما أنهيت مدة بقاء بينهم برفع إلى السماء حيا كنت يا ربي أنت الحفيظ على أعمالهم كنت يا ربي أنت الحفيظ لأعمالهم وأنت على كل شيء شهيد فلا يغيب عنك شيء فلا يغفى عليك ما قلت لهم وما قالوا بعدي إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم يا ربي فإنهم عبادك تفعل بهم ما تشاء وإن تمن على من امن منهم بالمغفرة فلا مانع لك من ذلك فأنت العزيز الذي لا يغالب الحكيم في تدبيرك قال الله هذا يوم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 لهم جنات تجري النهار من تحت قصورها وأشجارها ما كثيل فيها أبدا لا يعتريهم موت أرضي الله عنهم فلا يسخط عليهم أبدا ورضوا عنه لما نالوه من النعيم المقيم ذلك الجزاء والرضى عنهم هو الفوز العظيم فلا فوز يدنيه لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير لله وحده ملك السماوات والأرض، وله لله وحده ملك السماوات والأرض، فهو خالقهما, ومدبر أمره فهو خالقهما ومدبر أمرهما، وله ملك ما فيهن من جميع المخلوقات، وهو على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء. من فوائد الآيات. توعد الله تعالى كل من أصر على كفره وعناده بعد قيام الحجة واضحة عليه. تبرئة المسيح عليه السلام من الدعاء النصارى بأنه أبلغهم أنه الله أو أنه ابن الله أو أنه الدعاء الربوبية, الربوبية أو الألوهية أن الله تعالى يسأل يوم القيامة عظماء الناس وأشرافهم من الرسل فكيف بمن دونهم درجة علوم منزلة الصدق وثناء الله تعالى على أهله وبيان نفع الصدق لأهله يوم القيامة الحمد لله أنهينا صورة المائدة وسنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في صورة الألعام أنا بحاول قدر الإمكان قراءة القرآن تكون سريعة وحتى قراءة التفسير تكون سريعة عشان يعني من طولش اكتر من لازم مع ان يعني التطويل مع كتاب الله سبحانه وتعالى بركة ولكن عشان بعد كده حتى كمان ينتفع بها الناس ان شاء الله بحاول لنا اسجل هذه او هذا التفسير وحنا بنقرأ كدوات بسجله صوتي اه بحيث ان احنا نزله صوتي وبعد رمضان ان شاء الله سبحانه وتعالى وقدر نضع عليه سورة المصحف الصفحات اللي احنا بنقرأها ونزلها بإذن الله سبحانه وتعالى على قناة اليوتيوب. أصل الله سبحانه وتعالى التيسير. سورة الأنعام هي سورة مكية من قصاد من مقاصد السورة تقرير عقيدة التوحيد والرد على ضلالات المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون الوصف بالكمال المطلق والثناء بالمحاسن العليا مع المحبة ثابت لله الذي خلق السماوات وخلق الأرض من غير مثال سابق وخلق الليل والنهار يتعاقبان فأظلم الليل وأنهار النهار ومع هذا فالذين كفروا يسوون به غيره ويجعلونه شريكا له هو الذي خلقكم من طين ثم قضى اجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون هو سبحانه الذي خلقكم أيها الناس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 فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين الم يعلم هؤلاء الكافرون سنه الله في اهلاك الامم الظالمه فقد اهلك الله من قبلهم امما كثيره اعطاهم من اسباب القوه والبقاء في الارض ما لم يعط هؤلاء الكافرين وانزل عليهم الامطار متت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 وقال هؤلاء الكافرون لو أنزل الله مع محمد ملكا يكلمنا ويشهد أنه رسول لآمن ولو أنزلنا ملكا على هذا الوصف الذي أرادوا لأهلكناهم إذا لم يؤمنوا ولا يمهلون للتوبة إذا نزل من فوائد الآيات شدة عناد الكافرين وبيان إصرارهم على الكفر على الرغم من شدة عناد الكافرين وبيان إصرارهم على الكفر على الرغم من قيام الحجة عليهم بالأدلة الحسية التامل في سنن الله تعالى في السابقين لمعرفة أسباب هلاكهم والحذر منها من رحمة الله بعباده أن لم ينزل لهم رسولا من الملائكة لأنهم لا يمهلون للتوبه إذا نزل ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون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 هذا اليوم الذي لا شك فيه الذين خسروا انفسهم بالكفر بالله لا يؤمنون فينقذوا الذين خسروا انفسهم بالكفر بالله لا يؤمنون فينقذوا انفسهم من الخسران وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولله وحده ملك كل شيء مما استقر في الليل والنهار وهو السميع لاقوالهم العليم بافعالهم وسيجازيهم عليها قل أغير الله أتخذوني فاطر السماوات قل أغير الله أتخذوني فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل أيها الرسول للمشركين الذين يعبدون مع الله غيره من الأصنام يغيرها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 قل أيها الرسول إني أمرني ربي سبحانه أن أكون أول من قاد من إني أمرني ربي سبحانه أن أكون أول من قاد لله وخضع له من هذه الأمة ونهاني أن أكون من المشركين الذين يشركون معه غيره قل إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم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 وتلك النجاة هي العذاب وتلك النجاة من العذاب وتلك النجاة عن العذاب هي الفوز الواضح الذي لا يدانيه فوز وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وإن و ان ينالك يابن ادم من الله بلاء فلا دافع للبلاء عنك و ان ينالك يابن ادم من الله بلاء فلا دافع للبلاء عنك ان الله و ان منه خير فلا ماني على من ذلك ولا راد الفضل فهو القادر على كل شيء لا يعجزه شيء وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير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 بيان حكمة الله تعالى في إرسال كل رسول من جنس من يرسل إليهم ليكون أبلغ في السماع والوحي والقبول عنه. الدعوة للتأمل في أن تكرار سنن الأولين. الدعوة للتأمل في أن تكرار سنن الأولين في العصيان قد يقابله تكرار سنن الله تعالى في العقاب. وجوب الخوف من المعصية ونتائجها. عندما يصيب البشر أن ما يصيب البشر من بلاء ليس له صارف إلا الله وأن ما يصيبهم من خير فلا مانع له إلا الله فلا رد لفضله ولا مانع لنعمته قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم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 أي شيء أجل وأعظم شهادة على صدقي قل الله أجل شيء وأعظم شهادة على صدقي هو شهيد بيني وبينكم. يعلم ما جئتم يعلم ما جئتكم به. وما ستردون به. وقد اوحى وقد اوحى الله إلي هذا القرآن لأخوفكم به. وقد اوحى الله إلي هذا القرآن لأخوفكم به وأخوف من من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 الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون اليهود الذين أعطيناهم التوراة والنصارى الذين أعطيناهم الإنجيل يعرفون النبي محمد صلى الله عليه وسلم معرفة تامة كما يعرفون أبناءهم من ابناء غيرهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإذخالها النار فهم لا يؤمنون ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون لا احد اعظم ظلما ممن نسب لله شريكا فعبده معه او كذب باياته التي انزلها على رسوله ان الظالمين بنسبه الشريك الى الله وتكذيب اياته لا يفوزون ابدا ان لم يتوبوا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 لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يخاصمونك في الحق بالباطل يقولون ليس الذي جئت به إلا مأخوذا عن كتب الأوائل وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون وهم ينهون الناس عن الإيمان بالرسول ويبتعدون عنه فلا يتركون من ينتفع به ولا ينتفعونهم به وما يهدكون بصنيعهم هذا إلا أنفسهم وما علموا أن ما يقومون به إهلا كلها ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب رَبِّنَا ربنا ونكون من المؤمنين ولو ترى أيها الرسول حين يعرضون على ولو ترى أيها الرسول حين يعرضون يوم القيامة على النار فيقولون تحسورا يا ليتنا نرد إلى الحياة الدنيا ولا نكذب بآيات الله ونكون من المؤمنين بالله لا رأيت عجبا من سوء حالهم من فوائد الآيات بيان الحكمة في إرسال النبي عليه الصلاة والسلام بالقرآن من أجل البلاغ والبيان وأعظم ذلك الدعوة لتوحيد الله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 لرايت رأيت العجب من سوء حالهم حين يقول الله لهم أليس هذا البعث الذي كنتم تكذبون به حقا ثابتا لا مريت فيه ولا شك قالوا أقسمنا بربنا الذي خلقنا إنه لحق ثابت لا شك فيه فيقول لهم الله عند ذلك فذوقوا العذاب بسبب كفركم فذوق العذاب بسبب كفركم بهذا اليوم فكنتم به تكذبون فكنت به تكذبون في الحياة الدنيا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 أفلا تعقلون أيها المشركون ذلك فتؤمنون؟ افلا تعقلون أيها المشركون؟ افلا تعقلون أيها المشركون ذلك فتؤمن وتعمل الصالحات؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا ينكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. نحن نعلم أيها الرسول.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 وَإِن كان كبر عليك إعْرَاضُهُمْ فَإِنِ استطعت أن تبتغي نفقا في الْأَرْضِ أَوْ سلما في السماء فتأتيهم بِآيَةٍ ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين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 لكنه لم يشأ ذلك لحكمة بالغة فلا تكونن من الجاهلين بذلك فتذهب نفسك حسرات على أنهم لم يؤمنوا من فوائد الآيات من عدل الله تعالى أنه يجمع العابد والمعبود والتابع والمتبوع في عرصات القيامة ليشهد بعضهم على بعض ليس كل من يسمع القرآن ينتفع به فربما يوجد حائل مثل فربما يوجد حائل مثل ختم القلب أو الصمم عن الانتفاع أو غير ذلك. بيان أن المشركين وإن كانوا يكذبون في الظاهر فهم يستيقنون في دواخلهم بصدق النبي. بيان أن المشركين وان كانوا يكذبون في الظاهر فإنهم يستيقنون في دواخلهم بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. تسلية النبي عليه الصلاة والسلام ومواساته بإعلامه أن هذا التكذيب لم يقع له وحده بل هي طريقة المشركين في معاملة الرسل السابقين ازر طبعا يعني القعده متعبه وطول الوقت متعب شوي أسأل الله سبحانه وتعالى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 وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون وقال المشركون متعنتين ومواطنين بالإيمان هل لا أنزل على محمد آية خارقة تكون له برهان من ربه على صدقه فيما جاء به قل أيها الرسول إن الله قادر على تنزيل آية حسب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 فيجازي كلا بما يستحقه والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم والذين كذبوا باياتنا مثل الصم الذين لا يسمعون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 قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون ولقد بعثنا إلى أمم من قبلك أيها الرسول رسلا فكذبهم وأعرضوا عما جاءوهم به فعاقبناهم بالشدائد كالفقر وبما يضر أبدانهم كالمرض من أجل أن يخضعوا لربهم ويتذللوا له فلم فلولا اذ جاءهم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون لو انهم حين جاءهم بلاء لتذللوا لله وخضعوا له لو أنهم حين جاءهم البلاء ولو انهم لو انهم حين جاءهم بلاء لتذللوا لله وخضعوا له ليكشف عنهم البلاء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 حتى إذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فلما تركوا ما وعظوا به من شدة الفقر والمرض ولم يعلموا ولم يعملوا بأوامر الله استدرجناهم بفتح أبواب الرزق عليهم وإغنائهم, عن وإغنائهم بعد الفقر وصححنا أجسامهم بعد المرض حتى إذا أصابهم البطر واستولى عليهم الإعجاب بما متع به جاءهم عذابنا فجأة فإذا هم متحيرون يائسون مما يأملون من فوائد الآيات تشبيه, الكف تشبيه الكفار بالموت لأن الحياة الحقيقية هي حياة القلب بقبوله الحق واتباعه طريق الهدى واتباعه طريق الهداية من حكمة الله تعالى في الابتناء إنزال البلاء على المخالفين من أجل تليين قلوبهم وردهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وجود النعم والأموال بأيدي أهل الضلال لا يدل على محبة الله لهم وإنما هو استدراج وبلاء لهم ولغيرهم فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين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 وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وما نرسل من وما نرسل من نرسلهم من رسلنا إلا لاخبار أهل الايمان والطاعة بما يسرهم من النعيم المقيم الذي لا ينفد ولا ينقطع وتخويف اهل الكفر والعصيان من عذابنا الشديد فَمَن آمَنَ بِالرُّسُلِ وَأَصْلَحَ عَمَلَهُ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ فِي آخِرَتِهِمْ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فِيمَا يَسْتَقْبِلُونَ فِي آخِرَتِهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَلَا عَلَى مَا فَاتَهُمْ مِنْ الْحُضُوظِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا يَمَسُّهُمُ العذاب بما كانوا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 ولا أقول لكم إني أعلم من الغيب إلا ما أطلع الله عليه من الوحي، ولا أقول لكم إني ملك من الملائكة، فأنا رسول من الله، لا أتبع إلا ما يوحي إلي، ولا ادعي ما ليس لي، قل أيها الرسول لهم هل يستوي الكافر الذي عميت بصيرته عن الحق، والمؤمن الذي أبصر الحق وامن به، افلا تتأملون بعقولكم أيها المشركون فيما حولكم من الآيات؟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 فهم لا يملكون تصرفا في الكون فلا يعلمون الغيب ولا يملكون خزائن رزق ونحوه ولا يملكون خزائن رزق ونحو ذلك اهتمام الداعية باتباعه وخاصة اولئك الضعفاء الذين لا يبتغون سوى الحق فعليه ان فعليه يقربهم ولا يقبل ولا يقبل ان يبعدهم إرضاء للكفار إشارة الآية إلى أهمية العبادات التي تقع أول النهار وآخره. وكذلك فتنا بعضهم ببعض اللي يقول أهؤلاء الذين من الله عليه وكذلك فتنا بعضهم ببعض اللي يقول أهؤلاء من الله عليهم. بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين وكذلك ابتلينا بعضهم ببعض فجعلناهم متفاوتين في حظوظهم الدنيوية وابتليناهم بذلك ليقول الكافرون الأغنياء لفقراء المؤمنين أهؤلاء الفقراء تفضل الله عليهم بالهداية من بيننا لو كان الإيمان خير ما سبقونا إليه فنحن أهل السبق أليس الله بأعلم بالشاكرين لنعمه فيوفقهم للإيمان به وأعلم وأعلم بالكافرين وأعلم بالكافرين لها فيخ وأعلم بالكافرين لها فيخذلهم فلا يؤمنون بل إن الله أعلم بهم.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 وهذا شأن كل وهذا شأن كل وهذا شأن كل من اتبع الهوى دون برهان من الله. قل إني على قل إني على بينة من ربي وكذبتوا به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين.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 ولا توجد حبة مخبوئة في الأرض ولا يوجد رطب ولا يوجد يابس إلا كان مثبتا في كتاب واضح هو اللوح المحفوظ من فوائد الآيات الله تعالى يجعل العباد بعضهم فتنة لبعض فتتفاوت درجاتهم في الرزق وفي الكفر والإيمان والكفر والإيمان ليس منوطا بساعة الرزق وضيقه من أخلاق الداعية طلاقه الوجه وإلقاء التحية والتبسط والسنون بأصحابه على الداعية اجتناب الاهو... على الداعية اجتناب الأهواء في عقيدته ومنهجه وسلوكه إثبات تفرد الله ب... إثبات تفرد الله عز وجل بعلم الغيب وحده لا شريك له وسعة علمه في ذلك وأنه لا يفوته شيء ولا يعزب عنه من مخلوقاته شيء إلا هو مثبت مدون عنده سبحانه بأدق تفاصيله وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار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 حتى اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون والله هو الغالب على عباده المذل والله هو الغالب على عباده المذلل لهم العالي عليهم من كل وجه الذي خضع له كل شيء فوق عباده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 ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم رد جميع من قبضت ارواحهم إلى الله مالكهم ثم رد جميع من قبضت أرواحهم إلى الله ثم رد جميع من قبضت ارواحهم الى الله مالكهم الحق ليجازيهم على اعمالهم الذي له القضاء النافذ والحكم العدل فيهم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 قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل لهم أيها الرسول الله هو الذي ينقذكم منها ويسلمكم من كل كرب ثم أنتم بعد ذلك تشركون معه غيره في حال السراء فأي ظلم فوق ما تقومون به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 الله هو القادر على أن يرسل عليكم عذابا يأتيكم من فوقكم مثل الحجارة والصواعق والطوفان أو يأتيكم من تحتكم أو يأتيكم من تحتكم مثل الزلازل أو يأتيكم من تحتكم مثل الزلازل أو يخالف بين قلوبكم فيتبع كل منكم هواه فيقاتل بعضكم بعضا.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 وإذا أنساك الشيطان وجلست معهم ثم تذكرت فاغا وإذا أنساك الشيطان وجلست معهم ثم تذكرت فغادر مجلسهم ولا تجلس مع هؤلاء المعتدين من فوائد الآيات إثبات أن النوم موت وأن الأرواح تقبض فيه ثم ترد عند الاستيقاظ.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 عدم جواز الجلوس في مجالس اهل الباطل واللغو ومفارقتهم وعدم العودة لهم إلا في حين إقلاع وعدم العودة لهم إلا في حال اقلاعهم وعدم العوده لهم إلا في حال اقلاعهم عن ذلك وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون وليس على الذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه من حساب هؤلاء الظالمين من شيء وإنما عليهم أن ينهوه وانما عليهم أن ينهوهم عما يرتك أن ينهوهم عما يرتكبونه من منكر لعلهم يتقون الله فيمتثلون أوامره ويجتنبون نواهيه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 أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب ألي بما كانوا يكفرون ودع أيها الرسول هؤلاء المشركين الذين صيروا دينهم لعبا ولهوا يسخرون منه ويستهزئون به وقد الحياة الدنيا بما فيه من متع زائلة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 أولئك الذين أسلموا إلى هداك أنفسهم بسبب ما ارتكبوه من المعاصي لهم يوم القيامة شراب متناهي الحرارة وعذاب موجع بسبب كفرهم قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذهبنا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه له, له اصحاب يدعونه الى الهدى قل ان هدى الله هو الهدى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 قل لهم أيها الرسول الله ان هو الله هو الهدى الحق وقد أمرنا وقد هو الله له ننقاد له سبحانه وتعالى بالتزام توحيده وعبادته وحده فهو رب العالمين هو هو هو الذي وهو تحشرون تحشرون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 الداعية إلى الله تعالى ليس مسؤولا عن محاسبة أحده بل هو مسؤول عن التبليغ والتذكير الوعظ من أعظم وسائل إيقاظ الغافلين والمستكبرين من دلائل التوحيد أن من لا يملك نفعا ولا ضر ولا تصرفا هو بالضرورة لا يستحق أن يكون إلها معبودا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 يا ابتي اتجعل الأصنام الهه تعبدها من دون الله اني اراك وقومك الذين يعبدون الاوثان في ضلال بين وحيره عن طريق الحق بسبب عبادتكم غير الله فهو سبحانه المعبود بحقه وغيره معبود بالباطل وكذلك نري ابراهيم ملكوت السماوات والارض وليكون من الموقنين وكما اريناه ضلال ابيه وقومه نوريه ملك وكما أريناه ضلال أبيه وقومه نريه ملك السماوات والأرض الواسع ليستدل بذلك الملك الواسع على وحدانية الله واستحقاقه العباده و... لنريه ليستدل بذلك الملك الواسع على وحدة الله واستحقاقه العبادة وحده ليكون من الموقنين بأن الله واحد لا شريك له وأنه قادر على كل شيء فلما جن عليه الليل راى كوكبا قال هذا ربي فلما افل قال لا احب الافلين فحين اظلم عليه الليل راى كوكبا فقال هذا ربي فلما غاب الكوكب قال لا احب من يغيب لان, لأن الاله الحق حاضر لا يغيب فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين وحين رأى القمر طالعا قال هذا ربي فلما غاب قال لئن فلما غاب قال لئن لم يوفقني الله لتوحيده وعبادته وحده لاكونن من القوم البعيدين عن دينه الحق فلما راى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اكبر فلما افلت قال يا قوم اني بريء مما تشركون وحين راى الشمس طالعة قال هذا الطالع ربي هذا الطالع أكبر من هذا الطالع اكبر من الكوكب ومن القمر فلما غابت قال يا قوم إني بنيء مما تشركون مع الله ولما تبرأ مما يعبدون من دون الله كأنهم سالوه ما تعبد إذن فقال إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وماك إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين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 وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وخاصمه قومه المشركون في توحيد الله سبحانه وخوفوه من أصنامهم فقال لهم اتخاصمونني في توحيد الله وافراده بالعباده وقد وفقني ربي إليه ولست اخاف من اصنامكم فإنها لا, فإنها لا تملك ضرا فتضرني فإنها لا تملك ضرا فتضرني ولا نفعا فتنفعني إلا أن ولا نفعا فتنفعني الا ان يشاء الله فما شاء الله كائن ومع علم الله كل شيء ومع علم الله كل شيء فلا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء افلا تتذكرون يا قوم ما أنتم عليه من الكفر بالله والشرك به فتؤمنوا بالله وحده وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون انكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا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 إن كنتم تعلمون أولهما فاتبعوه وأولهما دون ريب هو جمع المؤمنين الموحدين. من فوائد الآيات الاستدلال على من فوائد الآيات الاستدلال على الربوبية بالنظر. الاستدلال على الربوبية في النظر في المخلوقات منهج قرآني. الدلائل العقلية الصريحة توصل إلى ربوبية الله.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 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وتلك الحجة وهي قوله فأي الفريقين أحق بالأمن التي غلب إبراهيم بها قومه حتى انقطعت حجتهم هي حجتنا وفقناه لمحاجة قومه بها واعطيناه اياها نرفع من نشاء من عبادنا مراتباً. نرفع من نشاء من عبادنا مراتب في الدنيا والاخره ان ربك ايها الرسول حكيم في خلقه وتدبيره عليم بعباده وتلك حجتنا آتيناها ورحبنا له إسحاق ويعقوب كلن هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ورزقنا إبراهيم ابنه إسحاق وحفيده يعقوب ووفقنا كل منهما للصراط المستقيم ووفقنا نوحا من قبلهم ووفقنا لطريق الحق من ذنية نوح كل من داود وابنه وابنه سليمان وأيوبا ويوسف وموسى وأخيه هارون عليهم السلام ومثل هذا الجزاء الذي جازينا به الأنبياء على إحسانهم نجازي به المحسنين من غيرهم على إحسانهم وإسماعيل وليسعى ويونس ولوطى وكلا فضلنا على العالمين وافقنا كذلك كل من زكريا ويحيا وعيسى بن مريم وإلياس عليهم السلام وكل هؤلاء الأنبياء من الصالحين اختارهم الله رسلا ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكل فضلنا على العالمين وافقنا كذلك إسماعيل وليسع ويونس ولوطا عليه السلام وكل هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم فضلناهم على العالمين ومن آبائهم, إلى ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط ومن آبائهم إلى مستقيم ووفقنا بعض آبائهم وبعض أبنائهم وبعض إخوانهم ممن شئنا توفيقه